كل إن جتمعت الإنس والجن على أي يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مَثَل فأبى أكثر الناس إلا كفراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرضين بوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب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 وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَمْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَيْبًا الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكت يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِل فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَاء وَبُكْمَة وَصُمْ أعواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا مبعوثون خلقا جديدا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 ربي إذا لَأَمْسَكْتُمْ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آياتٍ بَيْنَهَا فَاسْأَلْ بَنِي إسراء إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأغنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصارا. أراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق انفروا نزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآناه فرّقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا عليهم يخرون يخرون للأذقان سجدو ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان يبكون ما نأي أنما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يكن له وليا من الذل وكبره تكبرا